باب بيع الأصول تحت هذا الباب يذكر حكم بيع أصول الشجر والنخل والزرع وهل الثمرة الموجودة تكون للبايع مبقاة الى وقت استوائها ام تكون للمشتري والتفصيل في هذا نعم من باع نخلا مؤبرا فثمرته فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع فتكون له من باع نخلا المؤبر المؤبر يعني خرجت الثمرة ولقحت تشققت عن الغلاف الكافور ولقحت وضع فيها لقاح الذكر هذا النخل المؤبر يعني للنخل حالات حالة يكون لا يكون عليها ثمر ما أطلعت حالة أخرى أطلعت مبادئ الثمر لكنها ما تشققت وما أبرت يعني ما لقحت الحاله الثالثة أن تكون الثمرة قد بدت وتشقق عنها الكافور وأبرت أي لقحت يضعني وضع فيها شيء من طلع النخل الذكر هذه تسمى مؤبرة ملقحة في هذه الحال يكون الثمر الموجود للبايع وللمشتري أصول النخل هذا إذ في حال لم يكن هناك اشتراط صاحب البستان باعه كاملاً والثمر قد بدأ وأبر وسكت عن الثمر فتكون الثمرة للبايع لأنه تولى تأبيرها وتشوق إليها فتكون له كأنها منفصلة عن النخل مثل لو باع ناقة معها ابن لها او بنت لها ولم يتعرض للبنت ببيع ولا عرض فانها تكون للبايع والام وحدها هي التي عرضت للبيع وبيعت على المشتري فتكون له كذلك النخل اذا سكت عن الثمره المؤبرة فهي للبائع وان لم تؤبر فهي للمشتري الا ان يشترطها البائع فتكون له وان لم تؤبر يعني ما طلع الثمر أو طلع السمر بدا ولم يؤبر ما لقحت لا يزال مغلق عليه الكافور ففي هذه الحال تكون السمرة هذه للمشتري وفي كلا الحالين حال كونها للبايع او حال كونها للمشتري اذا سكت عنها اما اذا اشترطها المشتري في حال التأبير فتكون له او اشترطها البائع في حال عدم التأبير فتكون له حسب الشرط فمثلا الرجل باع بستان بدا طلعه ولم يؤبر فقال البائع انا اشترط هذه الثمره التي تراها الان في فروع النخل وان لم تؤبر هذه لي فرضي بذلك المشتري فالبيع على شرطه صاحب البستان ابر النخل كلها وعرضها للبيع على نيه أن الثمره تكون له فسيمت من واحد لواحد ثم استقرت لواحد من الناس فاشتراها فقبل توقيع العقد قال انتبه الثمرة هذه التي في فروع النخل وان كانت مؤبرة فانا اشترطها لي لا ارضى ان تكون هذه الثمرة لك انا اشتريت اشتريت ماذا اشتري خشب اريد اشتري نخل واخرف ثم إذا ذركت ثمرتك أنا اسقي ثمرة غيري فأنا لا أدفع لك ولا ألتزم بشراء حتى تقر بأن هذه الثمرة لي أنا المشتري فتكون له إذا رضي بذلك البائع لكن هذا التفصيل في حال السكوت رجل جاء من بعيد ووجد هذا النخل يباع يعرض للبيع فاشترى البستان كاملا واذا به نخيل مؤبرة فبعد تمام البيع يقول البائع هي لي ويقول المشتري لا انا اشتريت النخل بثمرته فجاءوا إليك لتفصل بينهم فتقول المسألة محكومة لا مني وإنما ممن هو أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبايع إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم فيقول المشتري حينئذ رضيت بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اشترتها أنت صارت لك لكن لما لم تذكرها تكون للبايع لأنه تولاها ولأنها بمنزلة المنفصلة والولد المنفصل عن أمه يكون للبايع لا للمشتري إذا لم يشترطه المشتري نعم لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع متفق عليه فقوله صلى الله عليه وسلم بعد ان تؤبر هذا له مفهوم وله منطوق فمنطوقه انها ما دامت مؤبره فهي للبائع ومفهومه انها اذا لم تكن مؤبره فهي للمشتري فان شرطها المشتري في الحاله الاولى او شرطها البائع في الحاله الثانيه فهي لمن اشترطها نعم فجعل المؤبرة للبائع فدل على أن غير المؤبرة للمبتاع ولأنها قبل التعبير نماء كامل لظهوره غاية فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل لأنها قبل التعبير نماء كامل نماء كامل يعني مختفي فما يكون للبايع يلحق السلعة بعد ما يبيعها يكون للمشتري فكذلك ثمر النخل ما بدا يكون لصاحب الأصل للمشتري وأما إذا ظهر فالأصل أنه للبايع ما لم يشترطه المبتاع نعم. وطلع الفحال كغيره ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يؤخذ كذلك وطلع الفحال بضم الفاء وتشديد الحاء المفتوحة الفحال الفحال هو الفحل فحل النخل طلعه كغيره يعني اذا كان متشقق وصالح لان يعبر به فهو للبايع فان كان على اوله بدع رؤوسه ولم يتشقق فهو للمشتري لأنه تبع الاصل نعم ويحتمل ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يؤخذ كذلك و... ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه طلع الفحال قال في احتمال أنه يختلف عن طلع عن طلع الأنثى النخل طلع الفحل يقص ويؤخذ قبل تشققه لأنه إذا تشقق تناثر رماده ودقيقه الذي فيه الذي هو صالح للتلقيح فهو يقص ما دام ظهر فهو يقص قبل أن يتشقق فيحتمل أنه يكون للبايع وإن لم يتشقق نعم. والطلع ظاهر فهو كالتين بالنسبة لطلع الفحل يعني الطلع ظاهر ولا ينتظر فيه التشقق لأن تشققه قد يقلل من قيمته وما فيه من اللقاح فهو وثمرته ظاهرة فهو أشبه ما يكون بالتين الذي طلعت ثمرته وبانت فهو بمجرد ما يطلع الكافور ويرتفع فهو عبارة عن طلع وانتهى فيكون للبايع وإن لم يتشقق والصحيح الأول للخبر والصحيح الأول بأنه إن تشقق فهو للبايا وان لم يتشقق الآزال خفيا ثمرته خفيه وإنما بدأ رؤوس الكافور فإنه يكون للمشتري تبع الأصل تبع أصل النخلة نعم ولأن المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الأصل كطلع الاناث ولأن المقصود ما فيه ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر يعني ما دام أنه لم يظهر فيكون لل يعني ما تشقق فيكون الأصل أنه للبايع لأنه حان وقت الاستفادة منه وإن لم يتشقق فقد حان يقول ولأن الطلع ظاهر فهو الصحيح الأول للخبر الصحيح أنه معلق هذا بحال التشقق من عدمه، لأنه مثل التعبير بالنسبة للأنثى، ولأن المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الأصل كطلع الإناث، يعني ما دام ما طلع فهو يتبع ما تشقق فهو يتبع الاصل وان تشقق فهو منفصل عباره مثل النخل المؤبر يعني الصحيح يقول الاول في من حيث انه ان تشقق فهو للبايع وان لم يتشقق فهو للمشتري فان ابر بعض الحائط دون بعض فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري في ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر للخبر وقال ابن حامد الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي فجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر كأساسات الحيطان تبع الظاهر منها تتبع الظاهر منها ولم نجعل الظاهر تبعا للباطن كما لا تتبع الحيطان الاساس في منع البيع للجهاله وان كان فان ابر بعض الحائط دون بعض صار وقت البيع هو في وقت انتشار الطلع فبعض الحائط أبر وبعض الحائط لم يعبر فالاصل على القاعده السابقه وعلى الحديث ان ما عبر للبايع وما لم يعبر يكون للمشتري باع مثلا بستان فيه 1000 نخله بالنظر والعدد وجد 500 مؤبرة ووجد 500 لم تؤبر الان تو طلعها بدا فتخاصم اليك فماذا انت قائل على ضوء الحديث السابق ان ما أبر للبايع وما لم يؤبر يكون للمشتري فما أبر للبايع وما لم يؤبر للمشتري هذا ما دل عليه الحديث وهو ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر من الحنابلة للخبر يعني استنادا على الحديث. وقال ابن حامد الكل للبايع المؤبر وغير المؤبر. ما دام في شيء مؤبر فهو للبايع ويتبعه غير المؤبر. لما يرحمك الله. يقول إذا قلنا المؤبر للبايع وغير المؤبر للمشتري حصل الخلاف والإسلام حريص على درء الخلاف والنزاع سيتنازعان يقول هذه مؤبرة قبل البيع يقول لا هذه ما أبرت إلا بعدما تم البيع وكل واحد يقول هي لي يقول لا نجعل الخفي يتبع الظاهر ما دام شيء مؤبر فالباقي يتبعه ولما لا تجعل الظاهر يتبع الخفي تقول لا. عندي قاعدة شرعية أسير عليها أنه إذا كان هناك في البيع شيء معلوم وشيء مجهول فالمجهول يتبع المعلوم لأن المعلوم معلوم واضح فنلحق المجهول به ونستريح ولا نلحق المعلوم بالمجهول فنتوقف ما هذه القاعدة يرحمك الله يقول أنتم قلتم المجهول لا يصح بيعه وأراكم تبيعون أشياء مجهولة كثيرة فلما نقول اذكر لنا شيئا من ذلك يقول نعم أساس الدار ألستم تبيعونه مع الدار؟ بلى هل اطلعتم على أساسها ما هو حفرتم ونظرتم هل القواعد سمنتو حديد أم القواعد حجر أم القواعد طابوك أم القواعد طين اطلعتم عليها نقول لا ما اطلعنا عليها فلما تبيعونها وهي مجهولة وتجرون عليها البيع نقول نجعل المجهول تبعا للمعلوم الاساسات تبعا للدار والدار اطلع عليها المشتري وعرفها فرغب فيها فاشتراها يقول لما يرحمكم الله توافقون على هذا في مصلحتكم وما ذكرت لكم انا تقولون إن هذا مجهول لا أنا أقول لكم مثل ما تقولون لي أجعل المجهول الذي توه بدأ طلعه تبعا للمعلوم الذي تشقق ووبر ونستريح من الإشكال والمنازعات وإشكال المحاكم والقضاة ويكون عندنا عمدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ما نريد قياسه مجهول لكن نجعله تبعا للمعلوم فقول ابن حامد له حظ من النظر يقول اتبع المجهول لأنه غالبا إذا أبر النخل ما يبقى إلا شيء قليل لأنه يأتي دفعة واحدة يتخلف نخيلات قليلة فلم نجعلها تبع المشتري وتلك كلها تبع البائع نجعل المجهول هذا الذي لم يعبر تبع المعلوم الذي ابر نعم. وان كان المبيع حائطين لم يتبع احدهما صاحبه لانه لا يفضي الى سوء المشاركه لانفراد احدهما من الاخر وإن كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صاحبه صحيح هذا الرجل له بستان في شرقي المدينة وله آخر في غربي المدينة أو لا يحجز بينهما إلا جدار باعهما معا دفعة واحدة احد البستانين بادرت الثمرة فابر والبستان الثاني تأخرت الثمرة فلم يؤبر والبيع جرى عليهما معا فلمن تكون الثمرة نقول هذا بستان له حكمه وهذا بستان له حكمه فالمؤبر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم للبايع، وغير المؤبر للمشتري بمفهوم الحديث وإن لم ينطق به يقول ألا تتبعون هذا هذا نقول لا هذا وحده هذا وحده كل بستان له حكمه فما كان مؤبرا فهو للبايع وما كان غير مؤبر فهو للمشتري في حال كونهما مثلا في بستان واحد نقول نعم نتبع بعضهما بعض درءا للاشكال والمنازعة والمخاصمه أما ما دام هذا بستان مستقل وهذا مستقل فهذا ياخذ ثمرته البائع لانه أبره وتعب فيه والاخر ياخذه المشتري لي يستفيد من شرائه ما ي... يجلس سنه بعدما يشتري ما ياكل تمره من بستانه يكون هذا الذي لم يعبر له والمؤ... والمؤبر والمؤبر للبائع فان أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين يختلفان في التعبير وقال, وقال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد وإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين يختلفان في التأبير النخيل تختلف في نوع من النخل يبادر في الطلع فيؤبر في أول الشهر النوع الثاني يتأخر عادة طلعه فلا يؤبر إلا في أول الشهر الثاني فبيع النخل بكامله في منتصف الشهر نصف نوع من أنواع النخيل مؤبر ونوع من أنواع النخيل لم يؤبر فما الحكم؟ قال لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين يختلفان هذا النوع يكون المعبر للبايع وهذا النوع الآخر الذي لم يعبر يكون للمشتري. وقال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد، ما دام أنها نخل وجنس واحد لكنها تختلف أنواع برني وغير برني مثلا سكري وغير سكري وهكذا. فيقول نتبع بعضه بعض لأن النخل دربه واحد فيكون المؤبر للبايع وغير المؤبر الذي على وشك وقد بدأ طلعه يكون مثله تبع البايع حتى لا يكون هناك سوء حال بين الاثنين بسبب المشاركة نعم وإن أبّر بعض ما في الحائط فأسرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري لأنه لم يؤبر منه شيء وإن أبّر بعض الحائط فباعه ثم اطلع, ثم أطلع الباقي في يد المشتري فالطلع له لأنه حادث في ملكه فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري البستان أقسام القسم الاول الاعلى الذي عند البركه والماء اطلع بسرعه واوبر الأسفل منه يقل عليه الماء فتأخر طلعه فأطلع ولم يؤبر الرجل باع ما لم يؤبر وحده قال هذا أريد بيعه وحفر له قليب ماء مستقل وقال يريد بيعه ثم بعد ذلك أطلع فهل يأخذه البائع أو الذي باعه قبل أن يطلع لا لأن هذا مستقل عن ذاك ما يقال إن الأسفل يتبع الأعلى لأن البيع وقع من أول الأمر على شيء لم يؤبر فأطلع وأبر فيكون لمن للمشتري فهو للمشتري